أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فرمي آل دروس سفر دا دو جار عمر بكريت. بالله لأي سفر ايك دا في أغمري خوة عزيز وآل صلى عمره لما كوى لمدينه وسفرك ربو مكه لعمريك زياتر نيكرت بو يا انسان مسلمان شلون كوتيف عمر اخوابي عليه الصلاه والسلام لسفرك دع عمرك زياترنك ايك سفر سفركيت الرحلكيت بو عمره بو سعوديه ويلي هاد بو بدو سفر بونمنا خواي بيرد قال أو فضله بأي ما بخشى للسفر يا عمرة مان لين ورويش تينكسر بو ما بو مكة برد يعنين شو نعمرة مانكت دواي بين جلوش برد يعنين بو مكة مدينه هالرحلة كا بمشي وازا أو جا شو الرج لوي بوين قالان يعنين وبو مكة دواي أول ما كا وبو دو سفرة خواي دو الدعمة يبان اللي ما دو سفر هر سفرة بحاله دا بو چنكه من لمدينه وبق رما وبو مكه بسفر حساب نبي وبوم نبي عمره بكم لا تقدر بي غمره كمان على اساس لما مدينه وتشو بو مكه عمره كير يعني كير اي تو بسر ميقات هن لهن ولمن اتى عليهن او مواقتا داب من عمره شيء لو عم إن شاء الله أما تشدد لو مساله نوال هاي اكسفر كيف يختبرها تومايكا ام ما راله لك بجريتو طعنا لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك دليل لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك وإبن لك رحمة لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك مسجوت عائشة ولا تنعموا بجاء زيد الزنم. تشجعتوا ل Medina وبسرميق لو شو نو كفي عماري على صلاة ولا بوتونية. وفي هو بوتونية عليه في وستي بو تشنوجات وتعصباتنا كبرى كانوا. تيجي اجتهاد كام رأي أنبلاء و Pasadena وكو بلام لمسائل دليل جهلة أنا دله لشرع اخواي اصلي موسيقى حرام بلهم اگر ودزانين اصلي تصوير فيديو حرام بلهم اگر بودعو موسيقى بكار بهندريت حرام آه أمد وأنا حق مكان وقية جنيه، شن كهردو شيء على صلاة عن حراما. جوابك جواب دو حديثي ايش ده له موسيقى قالك ايش تفادى كده ده لا كالاته تو تشي تناقض بيقول هر دكان له اصلا ده حراما رسمكته حلال قلت موسيقى كته لسريم حرام قلت وادمه ها برك اي ده الله ايش بضروره يا مرتضى الموسيقى بضروره مصلحه بكار الدين تستوي شو انت تسوي بناس حرامك او هما حديثا لذ التصوير هي كحرام <تصفح> بارك الله فيك اما جوابك يبارك اما قالينش تك لاصل ده حرام بابراهيم اي ما نايين كاكا مصلحتي أجر خوار عليه اخوه قد جراتماني امر قايف بيد بيغمري خاصه اسلام كفر موي موسي كفر موي رسم حراما هر اوي جراي قايدا وكچيب بون منع عائشه شيخ زاني لحديثي عائشه وحديث ربيعي شي محود ده فرمي بيغمري فرمي عائشه شي هبو فرذهبوا لسركري بيكرك لسرو لاحق هيبو ودوبالي شي هبون بيغمري خاصه سمحت وتما شاكر شي علماء جاك جائز بيت يعني نكه الرسمي كي بي سي بر بايكر كادروز بيت بو منالك بي بخافلت يعني دليبي خوج بيت كاو مصلحتك اي بو درس شي اوا محاضره زنايان بلا نكري يا ما يا خطبي جمعايا يقسيك خير نقل بكري بو امتي اسلامي فيري توحيد ب فيري سنه او مصلحتي زيادرني باله كواتكاتك دوتري التصوير بو دعوه جائزه بلغي حديثي لسر لسري على سرينيا بلا موسيقى كي ايوا كم بلغي لسري بلا بو دعوه جائزه كوتا ليك جواز نيانا ليك جواز ان برا زور كزواده زاني اما بهوا ونفسي خما او يا من حلال كل دوب اللهم او يا من هشطته بحرامي بو چونك اما موسيقى لنا واني براكم او يا ندو حديثي لسره برا يرز ندو حديثي لسره ك بيامري خاصه من ريغا يداو بو يلو باريو اما دال ريغا يداو نكبلين والله هابارك بارك الله بارك الله فيك لها كاتي سلمي في عمري خاصه سلام موسيقى ها بو بو دعوه بكارنه اندراوه الا دفن بي ايش تشي بكارينهوا تشولا بكارينه نوا بو تشي بو ججن يابو ارس بو جنجواسنو او جورشتانه بو موسيقى بكارنه هتشتي وانا بو بركان كروت امد موضوع عليك جوازين يعني لك جوازان اوان حديثي للسلمان حديثي وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيكم اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون